شجر حالاي خلص خلصت الحنيه الحزن ليا انكتب دي حاجه مش طبيعيه في وش شجر حالاي خلص خلصت الحنيه الحزن ليا انكتب دي حاجه مش طبيعيه يا موعد اليوم L'esabra hdood L'esabra hdood جنبي بفرح متخيلتي بيوم يقرحني بكان يا ما ويا ما سب ما كانو خداع كان جنبي بفرحني متخيلتي بيوم يقرحني بكان يا ما يا ما سب ما كانو خداعني صبرت كتير شفتش خير غدرني بقدر من غير تبرير من غير تبرير موسيقى <تصفيق> حدرك مش نفاني ولد معك هتراقاني خلص خلصت بقا أنا قلبي بيوقاني حدرك مش نفاني ولد معك هتراقاني خلص خلصت بقا أنا قلبي بيوقاني أعمل لي قلبي Bu krallahi gezi Allah, Allah gezi